سكت اللسان عن الكلام بايه يعبر او يقول والنظره ليك عشق هيا قدام صفاتك يا يسوع سكت اللسان عن الكلام ايه يعبر او يقول والنظرة لك عشقه هين بصلاحك ملوش حدود اللي انت دايما امين من الاسى الموتى انت الله تشفي وتشبع وتمسح دموع تخفر خطايا وتدي حياة اعمل ايديك يا يسوع تشهد انك انت الله بع وتمسح دموع تخفر خطايا وتبى حياة الميت بكل ما يحيا والقاعد بلا يشوف وتمشي على المياه اللي إيمان فوق الخوف الميت بكل ما يحيا والقاعد يشوف وتمشي على المياه اللي إيماني